السلام عليكم وعليكم السلام شيخ عبد القادر شيبة الحمد حياك الله شيخنا نعم شيخ نعم. معك اخوة من مدينة هران من الجزائر نعم استصرت قبل استصرت قبل استصرت بأمس لا لا لا قبل الأمس قبل الأمس نعم لا. نعم يا شيخ شيخه وهنا دكرتلي... نعم يا شيخ ذكرت لي رسول ان رسول الله عن بعض اصول الدين في الحديث نعم يا شيخ والله لك انما من... أن من قال ذلك كاذب نعم. يعني يقع عليه الذنب نعم يا شيخ لماذا دلالة... نعم بعد نص الدين هو سجد نعم بارك الله وغيره نعم يا شيخ وهذا وأبه... نعم بارك وهن... نعم ولم يكن فيه أي سر نعم عن تدافر النبي لا عن أقل الدين ولا عن فرح المدين بارك الله فيك شيخنا وإنما أتبذى الوحيد على أبو فعاله من جاهلا إلى النبي من المسلمين الكفار نعم مسلمان وارجعه إلى قريش نعم يا شيخ ومن جاه ومن جاه إلى قريش من المسلمين لا يردونه بارك الله فيك فقالهم هذه بخر ما قال النبي على ما نُصت ثنيه في اللي يجيه وضوء واللي يوصله لا يدونه نعم يا مع من هذا من المعجزات هذا الف من المعجزات لان النبي لما ذكر هذا اسمه من جاءه ورزقناه الله معه الله لا يظيره نعم اذا من دينه اليهم شرب الله الينا نعم <تصفيق> يعني لو عدت في لا خير فيه معنيش بارك الله فيك انت في من المشركين مسلما ويغسوه النبي وصامت فتحا مبينا كما قال الله عز وجل على صفه الدينيه ان فتحنا لكم فتحا مبينا نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ففسروا من صفه الدينيه تقريبا يقاصد النبي سمات عن اصوبه وواحد شغال في بخطه على الاسلام وريج الهلاك نعم نعم يا شيخ بارك الله فيك على التوضيح لان هنا منشور عندنا كثير هذا الكلام يا شيخ واي و... هذا كذر. هذا دع... دعاية ضد الاسلام نعم يا شيخ هذا براس الدكتور محمد عاصم سناه من المرتدين الذين يقولوا اصبريه واخوافيين دي بتقولوا مره على النبي واحد اصح نعم يا شيخ يا شيخ و... يا شيخ هل عندك رقم الفاكس عندك رقم الفاكس او ليه؟ حتى لا ترسلوني شيء يا ولدي نعم لا ترسلوني شيء هذا يدي يحذيمني ب لا زاهدة و Прكيفك شيخنا إذا أرفضت الشيء من هؤلاء الملا развит. لا يَحتує. هي أنا ما لحاجة جدون ما لحاجة أن أكون عندي القواعد الشرعي عندي القواعد الشرعي لمُخاد Pokeh و مُسلمون دون بعد القرآن و برأن الله شك نفسه ويفسنون السحيحة و السبوء عن رسول الله نعم و بارك الله عندك و لا شك بارك الله آآ شايف că meng 감사 ré trainings إن شاء الله Mora, vai